يطلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار فالله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بقنه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 بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا ثلقد منهم عرضون وإياهم كل الحق يأ إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتاب أم يطافون أن يحيف الله عليهم رسوله، بل أولئك هم الظالمون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 رسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ